فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف كل من الصابرين فأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك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 استجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا رَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِرِينَ